بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن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 ناب وذر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْعِظَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا مُنذِرُ لَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَادِ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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصاد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه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 فَأَمَّا الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم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 والذين صبروا بثغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وآمَفاقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية ويدرئون بالحسنات السيئة ويدرئون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقابٌ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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقم قلوبهم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 ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جميعا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 شرك به، إليه أدعو وإليه مأب، وكذلك أنزلناه سكما عربيا، ولئن تبعته هو بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله موليه من ولا واق.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 يَمْتَلَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ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 119. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار 110. ويقول الذين كفروا لست مرسلا 111. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب